قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو، سووا صفوفكم وتراصوا الله Allahu akbar. Alhamdulillah, je Rabb al-alamin, al-Rahman Maliki.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 شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنب التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم استبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقل Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp,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 وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا خلقنا لهم مما عملت فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها وَلَهُمْ ولهم فيها منافع ومشارب يَشْكُرُونَ يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنبون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسر Sami de afgelopen jaren dat we niet kunnen vergeten dat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 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. Allahu, allahu akbar. La.